Salló ala nabi muhammad فِي دُنَى الْحُسْنِ لَبَقَ بَارْبَارَ فَالْوَرْدُ أَوْحَسَنَ قَ حَسِنٌ يَا رُؤْلَنَ الْخُلُوقُ تَرَى رُؤْفَدَ يَهْوِينَا الورد تتبع ورتن قوم حسنا Sin, iá, a Rabbul Ardot azóat, tanát, hosszúia Oh, no oh. ورحمة أمته عبادا وسراج النور كذئن لقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن برفقها فيت على الحسن العبقى فالوعد تضوى وتنقى حسيث يا رب لدى فلا يحوي نجفه